بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين قاف كذلك يوحى قَوَالِ النَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مَا في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم فكاد السماوات يتفطر من فَوْقِهِ وَالْمَلَائِكَةُ أولئك تسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء وعفيض عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر ما القراء ومن حوله وترا يوم الجمع إلى ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السير ولو شاء الله لجعلهم أمته واحدتهم ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دومه أو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 الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعض ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب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 والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرف الآخرة نزل له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعونهم من الدين ما لم يأذن بإله أولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين بما كسبوا وهو واقع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 يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن ويغلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء الحياة الدنيا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 والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمروا مشورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجعره على الله إنه لا يحب الظالمين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 أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من وليء من بعده وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلِ الْإِلَاءَ رَدٌّ مِّنَ السَّبِيلِ وَتَرَاهم يُغْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَظُنُّونَ مِن تَرَقّبٍ خَافِضٍ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 أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن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 إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها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 ن وَ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَالِكَ أَوْقَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا